فَذْكُرُوا أَذَا اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَزْدَادُوا يُضعِفُ <تضعفوا> لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُسْلِمٌ رَبِّهِ قَارُؤٌ إِنَّ بِمَا أُرسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ الذين استكبروا إن بالذين آمنت به كافرود فعقرن قت وعته عن أمر ربهم وقالوا يا صالح بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم 117. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 118. ولوطا إذ لقومه أتأ قولا الفاحشة ما سبقكم بذم احد من العالمين انكم لا تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل ان أنتم قوم مسرفون